قال قائلا يقول لي اخبرنا ببعض الكتب اننا نعود اليها اقول في الجواب ارجع الى رياض الصالحين رياض الصالحين كتاب مبارك كتاب علم كتاب علم كتاب خير كتاب فضل ألفه رجل صالح مبارك يسمى الامام النووي عندما تقرأ هذا الكتاب تستكشف منه الصلاح والتقوى بدأ هذا الكتاب بأبيات شعر إن لله عبادا فطنا إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخاف الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست في حر وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا هذا مبدا كلام بعد ذلك اتى باحاديث رسول الله التقوى الصلاح النيه ال الى ان بلغ الى ما يتعلق بالوضوء بالطهارة بالجنابه بالجنائز كتيب مبارك كتاب مبارك اقتنوه اقراوه مروا عليه بعد ذلك تنتقل الى اخر واخر واخر ولكن اذا كان بيننا وبين آداب رسول الله حاجز حائل متى نصل والله لا نصل إلا إذا أخذنا الطريق وأسأل الله أن يهمنا طريق السباب والخير والصواب إنه ولي ذلك والقادر عليه موسى مضطر نظر إليه فلما نظر إليه أخذ توبه فطفق بالحجر ضربا في الكاهل قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة ضرب موسى عليه السلام من شدة ضرب موسى أثر ضرب موسى على الحجر هذا الحجر الفاسس الذي لا يصلح يأخذ توبي وفر عليه السلام في هذا معجزات لموسى أولا مشي الحجر بتوبي إلى ملأ من بني إسرائيل حتى تظهر هذه الكرامة لموسى حصول الندب الآثار في الحجر يحصل كما حصل في الحجر, الأسود. الحجر الأسود حجر أسود حجر إبراهيم بنى البيت جعله تسع أذرع لما ارتفع البناء عن إبراهيم قال لابنه هاتي الحجر، أرقى عليه وأبني أتاه بهذا الحجر الذي ترى، وصعد عليه إبراهيم وإذا بآثار رجل إبراهيم تؤثر في الحجر وهي موجودة إلى اليوم آية من آيات الله معززة بالغة كرامة لهذا العبد الصالح الذي ابتلاه الله تعالى بأمور من هذه الأمور أن الله ابتلاه بأن يذبح ولده وأراد أن يذبح ولدا ولذا فإن الله تعالى خلد ذكر إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام منها جواز الغسل عريان إذا كنت في موضع لا يراك فيه أحد منها أن الأنبياء والصالحين، أن العلماء، أن المتقين لا بد أن يختبروا، لا بد أن يفتنوا لا بد. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، وهم لا يفتنون نحن طلاب علم، نريد أن نتكلم، نريد أن نعب، ونريد أن نأمر بمعروف، وننهى عن منكر. وإذا ما قابلنا شيء تبرمنا وغضبنا. نحن ما ضربنا اليوم يا ما فعل بنا كما فعل بنور الذي عاش بهم ألف سنة إلا خمسين عام نحن أعظم ما يكون في هذه البلاد إذا وقع إن رأاني إنسان يريد أن يمتقل لأن يطالب علم يقول لي يا مطوع فإذا سمعت مطوع يا الله دنيا كلها تظلم ليه يقول لي مطوع مطوع كلمة حير مطوع يعني أطاع الله هذه ليست بدم فلم أغضب إذا ذاقيرا لمطوع إذا قال امشي اذهب إلى الحرم لا تتحدث هنا ما قال لي اذهب إلى الحرم آتي إلى الحرم ليس علي شيء حتى أغضب هذا موسى أودي عليه الصلاة والسلام آذوا بكلمات آذر فيه عيب فيه كذا النبي عليه الصلاة والسلام أودي أما كان يصلي عند الكعبة مرة وإذا بناقة تلد سيحملون سلاها الخلاص والدماء التي في الناقة ويؤتى بها وتلقى على ظهر رسول الله وهو يصلي عند البيت ظل النبي ساجد حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فحملت السلا عن ظهر أبيها أما رموه بالحجارة أما قالوا إنه كاذب قالوا إنه ساحر قالوا إنه مجنون لذا أوصي إخواني طلاب العلم إذا سمعت كلمة من سفيه من غير عاقل رأى عليك اللحية دقن التير مدام هذه اللحية موجودة العقل ناقص وما درى بأن هذه الكلمة قد يتكلم بها المر فتهوي به في النار سبعين خريفا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بال فتهوي به في النار سبعين خريفة يا دجل النبي كانت له دجل سمله صدره عقل مخوخ وسيد الأنبياء والمرسلين وهو الذي دعانا وقام جز الشوارد وأحفظ اللحى كل الأنبياء لهم لحى أجدادنا جميعا لهم لحى الذين ولدوا قبل الاستعمار والذين جاءوا بعد الاستعمار قبل 70 عام 60 عام هؤلاء الذين تطبعوا بطباع الانجليز وفرنسا وما الى ذلك انا اعرف تماما الجنود بلحى وبثياب بيضاء وقاط وعقال وكل كل خير وما منعهم من ان يفتحوا البلاد ويعلموا العباد ويصبحوا سادة للعالم وهم بلحاهم إزالة اللحية التي تعطي الرقي والتقدم فإذا قال لك قائل هذا قل له جزاك الله خير الله يبارك فيه أحسن الله إليه الله يهدينا وإياك سواء السبيل ولا تبرم ولا تغضب ولا تنزعج ليس في ذلك شيء الأنبياء والصالحون كذلك قد عذبوا أورد الإمام مسلم رواية أخرى في شان موسى مثل هذه الرواية أو شبيهة بها رواها ايضا ابو هريره كان موسى عليه السلام رجلا حييا فكان لا يرى متجردا فقال بنو اسرائيل انه ادر فاغتسل عند موي فوضع ثوبه على حجر فانطلق الحجر يسعى واتبعه بعصاه يضربه ويناديه موسى ثوبي حجر يعني ثوبي يا حجر ثوبي, يا حجر, ثوبي حجر ثوبي حجر حتى وقف على ملا من بني اسرائيل وراى الناس موسى وليس عليه عيب فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فضرأه الله مما قالوا وكان عند الله أبيها وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وفيع عن سفيان وحدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبي, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء وفي حديث عبد الله بن نمير عمرو بن يحيى قال حدثني أبي حاوى حدثنا هداب بن خالد ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتيت وفي روايه هداب مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره قال وحدثنا علي بن خسرم حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى وهو يصلي في قبره وزاد في حديث عيسى مررت ليلة أسري بي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني الله تبارك وتعالى لا ينبغي لعبد لي وقال ابن المثنى لعبدي أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام قال ابن أبي شيبة محمد بن جعفر عن شعبه قال حدثنا محمد بن المثنى واللفظ لابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا العالي يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى ونسبه إلى أبيه طبعاً هذه الحديث أيضاً في باب فضائل موسى صلى الله عليه وسلم وحديث اليوم التي سأتولى الكلام عليها إن شاء الله في باب فضائل موسى صلى الله عليه وسلم القصة التي رواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جرى لموسى صلى الله عليه وسلم مع ملك الموت الذي جرى لموسى مع ملك الموت كما دلت عليه الروايات الصحيحة أن ملك الموت أتى إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك تلح حديث الذي بين ايدينا ان ملك الموت جاء الى موسى وقال له انا ملك الموت ففكه موسى في وجهه وصاب موسى عين ملك الموت وفق عين ملك الموت فعاد ملك الموت إلى الرب وقال يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد أن يموت فأمر الله جل وعلا ملك الموت أن يعود ثانية إلى موسى عليه السلام ويأمره بأن يضع يده على مثن ثور وفي بعض الروايات أسود فإذا وضع يده على متن الموت على متن الثور كان له بكل شعره سنة يزدادها موسى فقال له موسى عليه الصلاة والسلام وماذا بعد ذلك قال الموت قال إذن الآن والتمسى موسى صلى الله عليه وسلم من ملك الموت أن يمهله حتى يدنو إلى الأرض المقدسة فدنى من الأرض المقدسة وقبض ملك الموت روح موسى صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه طلب أن يدنو إلى الأرض المقدسة ولما دنى من الأرض المقدسة شمه ملك الموت شمه فقبض روحه وطار لا يأتي بعد ذلك إلا خفيا بمعنى أن ملك الموت كان يأتي إلى الناس عيانا ولما جرت هذه القصة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بين ملك الموت وموسى صار ملك الموت يأتي سرا ولا يراه بنو آدم هذا حديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه وانا اريد اولا ان اذكر بان الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وقد اتفقت الامة اتفق اهل السنة والجماعة على ان ما رواه الامام البخاري محمد ابن إسماعيل ابن برديزبا الجعفي البخاري صاحب الكتاب المسنّد الصحيح تلقاه الناس بالقبول وقالوا عن هذا الكتاب أنه أصح كلام بعد كلام الله تعالى يضاف إليه كتاب آخر وهو كتاب مسلم ابن حجّ ابن الحجاج النسابوري وهذا الكتاب هو الذي بأيدينا. ويسمى صحيح الإمام مسلم اتبقت الأمة على أن صح كتاب ما روى البخاري ما روى مسلم واتفق أهل المشرق والمغرب علماء المشرق يقولون البخاري مقدم على مسلم علماء المغرب وقد ازدهر العلم في المغرب بعد أن خبى في المسرح وبعد أن تباطى ودخلوا في الحروب وتنازعوا في الولايات وأصبحوا في العصبيات هذا قيس وهذا سيمي وهذا يريد الوزاره وهذا يريد الملك وهذا يريد رياسة الجيش والجن وتوانوا عن الإبلاغ والتبليغ صار العلم في المغرب بلاد المغرب الجزائر بلاد الاندلس قامت هناك حضارات عظيمه اذهب الى الاندلس وانظر ماذا وقع وماذا فعل المسلمون في تلك الديار في بلاد الاندلس حتى قامت الصليبية الصليبيه السوداء الحمراء على المسلمين واغتصبت الملك واغتصبت البلاد من ملوك بني اميه لأن ملوك بني أمية نازعوا فذهب عبد الرحمن الداخل إلى بلاد أندلس وفتح هناك البلاد وعم الخير وازدهر الإسلام وانتشى حتى عادوا بعد ذلك إلى الفسوق والفجور فصلت الله تعالى عليهم من لا يعرفه وغير الله تعالى عليهم لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأمهم الذي يريد أن أقول قال المغرب اختلفوا قالوا لا رواية مسلم مقدمة على صحيح البخاري والصحيح أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم يلي سلام الله في الصحة أن من فرد به البخاري مقدم على ما انفرد به مسلم أن من فرد به مسلم صحيح فهذا الحديث قصة موسى عليه السلام رواها البخاري ومسلم فإذا الحديث صحيح ثانيا قد يجون في رأيك وخلدك بأن موسى كيف يفقع ملك الموت وملك الموت خلق من نور وكيف يرى موسى ملك الموت حتى ينقم ملك الموت أو يفقع ملك الموت في عينه ويفقع عين ملك الموت الجواب انما ان الملك ان الملائكه خلقهم الله من نور وهيا الله لهم التشكل والتغير وخلق الله بني الجان من من نار السموم وهيا الله تعالى لبني الجان ايضا التشكل والتغير وخلق الله ادم من تراب ولم يهيئ الله تعالى لآدم ولا لدني آدم أن يتغير أو يتشكل هذا أمر مجمع عليه لم تتناطح فيه أنزام ولم يختلف فيه إثنان أن الملك يتغير وأن الملك يتشكل الملك يأتي في الحديث الصحيح بعد مضي النصفة بعد ما يمضي عليها أربعون يوم وأربعون يوم وأربعون يوم يأتي الملك في الحديث الصحيح ويأخذ النطفة ويقول يا رب مخلقة أو غير مخلقة فإذا قال الله تعالى مخلقة أمر الملك بأن يكتب الرزق والأجل والعمل وسقياً وسعيد هل تشعر الأم بأن الملك قبض, قبض أخذ النطفة أخذ المضغة والله لا تشعر ولا تدري ودخول الملك ليس كدخولي ودخولك فإن الطبيب لو أجرى عملية وشق البطن ونسي خرقة شاش وبعد ذلك إلتام الجرح وخاطه لا بد أن تشعر الأم بذلك ولا بد أن تمرض لكن ملك الموت لكن الجن, الجن يجري من ابن آدم مجرى الدم عليه لعائن الله ومع ذلك نحن لا نشعر ولا ندري ولا نعلم فكيف بملائكة الله؟ لنا حفظا يحفظوننا من أمر الله ملائكه ينزلون العصر وينزلون في الصبح يحفظوننا ويكتبون علينا أعمالنا وهم ملازمون لنا الله تعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كاتب الحسنات وكاتب السيئات يكتبان على العبد ما يجري منه بالله عليك رايته يوما ما وقد بلغت الخمسين من العمر السبعين من العمر المئة من العمر أو سمعت حركته أو كلامه أو صرير لا والله ما تعلم ذلك ولا تدري وكم مرة ينزل جبريل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نزل على النبي مرتين وهو على هيئته وخلقته التي خلقه الله تعالى عليها نزل جبريل والنبي بغار حراء ومعه ستمائة جناح رده مرة ثانية راه أيضا بمسك وهو على هذا الحال. المرة الثالثة راه النبي عليه الصلاة والسلام وهو على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها عندما أسرئ بالنبي عليه الصلاة والسلام وبلغ سدرة المنتهى. فالملك يرى يراه يرأ يرأ يرأ رسول الله راه رسول الله رسول الله. الملك يتشكل ويتغير إذا لا يختل جنة في نفسك. أمر. كيف وكيف وما إلى ذلك تصور الملك ملك الموت وأتى إلى موسى صلى الله عليه وسلم بصفة إنسان وهو ليس على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها فلما دنا من موسى صلى الله عليه وسلم وقال لموسى صلى الله عليه وسلم أرسلتك أنا أنا ملك الموت أرسل الله تعالى إليه لأقبض روحه والله لو جاني أنا وأنت يقضى وقال لي أنا ملك الموت لا أكتفي بصفعه وإنما أدعو جميع أهل الحي أن يصفعوه حتى لا يعود مرة أخرى فهل غريب أن موسى صفعة صلى الله عليه وسلم وقد تكلم العلماء على هذه الصفعة لما ضربه موسى وهل فقى عينه حقيقة أم لا من أهل العلم من قال إن موسى عليه الصلاة والسلام صفع ملك الموت لأن الله أذن له أن يلطمه وهذا بعيد ومن أهل العلم من قال إن المعنى أن موسى لطمه يعني وقع جدال بين موسى وبين ملك الموت وغلب موسى ملك الموت وهذا ايضا بعيد ليس صحيحا لان ملك الموت اتى الى موسى صلى الله عليه وسلم لا ليحاج موسى ولا ليجادل موسى وانما قال انا ملك الموت ارسلني الله اليك عند ذلك صبع موسى ملك الموت فاذا الطبع حقيقية لما صبعه اطال الامام ابن الحجر الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري وكتاب فتح الباري من أعظم شروح الحديث ومن أجل شروح الإمام البخاري أطال النفس وأطال الكلام وقد قال العلماء في شان فتح الباري يصفون هذا الكتاب الجليل العظيم الذي جمع فأوعى ويشبهونه بحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح المعنى من كان يهاجر من مكة ويأتي إلى المدينة بعدما فتح الله تعالى مكة لا ينتقل إنسان من مكة إلى المدينة باسم أنه مهاجر فأخذ العلماء هذه القاله هذه المقاله وقالوا لا هجرة بعد الفتح يعني لا يوجد شارح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتفى بشرحه ويعتمد عليه بعد الفتح فتح الباري للإمام البخاري للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري رحمه الله يقول الحافظ ابن حجر إن موسى لطنه لأن الله وملك الموت كان ياتي عيانا يراه المرء، وخص الله تعالى أنبياءه بخصيطة النبي والرسول لا يموت حتى ياتي إليه الملك ويخيره أتريد البقاء أم تريد الموت وآخر الأنبياء وأجلهم وأفضلهم صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه المرض وتخلف عن الصلاة أياما وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس وصار أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس والنبي عليه الصلاة والسلام مريض لا يقوى على الخروج لما دنت منه الوفاة أتى ملك الموت ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيره بين البقاء أو الموت فاختار الرفيق الاعلى وقال اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى اذا هذه قاعده انبياء الله رسل الله الذين كرمهم الله تعالى بالاختفاء بالاختباء بالاختيار فيخيرهم اتريد البقاء في الدنيا ام انك تموت تنتقل الينا ان نقل الى الله لا بد منها البقاء على وجه الأرض والاستمرارية محال وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد أفإن مَتَفَهَّمُ فهم الخالدون كل نفس ذاقص الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قَدْ خَلَتْ من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم البقاء والدوام لله وحده لا إله إلا هو لأنه جل على يقول كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس لا بد أن تدع هذه هذه الحياة ولذا يقول القائل كل ابن أنس وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول كل ابن أنس وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول لا بد أن يحمل على الأعناق ولا بد أن يوارى في الأرض ولا بد أن يهال عليه التراب أو تأكله السباع أو تأكله الحيتان، لا بقاء لأحد وإنما البقى المطلق للذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى وأمات وأحيا لا إله إلا هو موسى جاه الملك وما قام الملك بالأمر الذي يقوم به للأنبياء التخير أتى إليه وقال أنا أرسلت إليك لتموت موسى عليه الصلاة والسلام كان مشهورا معروفا وفي سيرة موسى صلى الله عليه وسلم أن به حدة ما كان منه إلا صفع الملك رضي الله صلى الله عليه وسلم وفق عين الملك أنت علمت قبل قليل أن الملك مخلوق من نور وأن الملك يتشكل يأتي, يأتي جبريل تارة بصورة رجل يسمى بحية الكلب وتارة يأتي بصورة رجل آخر كما ذكر لنا أمير الممين عمر بينما نحن جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواب الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد وسأل النبي التي المعلومه وانصرب قال عمر فلبثت مليا فقال النبي يا عمر أتدرون من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أساكم يعلمكم أمر دينكم الملك الجن إذا تصور الجني بصورة إنسان ورأيته في وسئك أن تقبض وتربطه كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام وكان يصلي في هذا المحراب فأتى الشيطان إليه كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة فهم النبي بأن يقبض الشيطان لعنة الله تعالى عليه لأنه تطور على غير الصورة التي خلقه الله عليها قال النبي عليه الصلاة والسلام فهممت أن أربطه بسارية من سوار المسجد ولكن ذكرت قول نبي الله سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فترك النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان وإلا لربطه بتارية من سوار المسجد ويقول النبي حتى يلعب به صديان المدينة لما؟ لأنه تغير عن الوضع والخلق والحالة التي خلقه الله عليه أزيدك الرسول عليه الصلاة والسلام وكل أمر زَكَاتِ الفسر إلى أبي جمعت الأموال التمور وإذا بالشيطان أتى يسرق يأخذ من أموال من زكاة الحفر جاء على صورة رجل فلما رأى أبو هرير رجل قبضه انت سارق لا بد أن أذهب بك إلى رسول الله اعتذر له أنا رجل كبير وفقير وذو عيال وما إلى ذلك فرق له قلب أبي هريره وتركه في الأولى فلما أصبح الصباح أتى أبو هريرة إلى سيد الخلق وإذا بسيد الخلق يبادئ ماذا صنع أسيرك البارحة الذي أثرته ماذا حصل قال يا رسول الله أعتذر وقال تركتك قال كذبك وسيعود فلما كانت في الليلة الثانية عاد أيضا وقبضه أبو هريرة واعتذر ترك أبو هريرة الليلة الثالثة عاد ولما هم بالسرقة قبض عليه أبو هريرة قال له اليوم لابد أن آتي أبيك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الشيطان لأبي هريرة أبو هريرة لا يعلم أنه شيطان يعلم أنه رجل قال له دعني وأنا أعلمك دعاء أبو هريرة طالب علم أبو هريرة لازم النبي على ملء بطني. أبو هريرة ليس بفلاح ولا زراع ولا تاجر ولا صانع ولا عامل وإنما كان يلازم النبي على ملء بطري وحفظ لنا هذه الأحاديث والله جل على قيضه ليكون راوية لأحاديث رسول الله صلوات الله سلام عليه جزاه الله تعالى عنا وعن الإسلام خير الجزاء إذا وجد مزعث لبن إذا وجد لبن أهيل عليه ما جلس ويحفظ عن سيد الخلق ودعا له سيد الخلق فكان يحفظ رضي الله تعالى عنه جاءه الشيطان من هذا الباب قال له دعني وأنا أعلمك دعاء إن ذكرته صباحا لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمتين وإذا ذكرته مساء لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمتين أبو هريرة ليس كحالي وحال كثير من الناس لا نريد إلا الجرهم والدينار ولا نريد إلا المال ولا نريد إلا عرض الدنيا والله ما نبالي بالعلم ولا بطلب العلم ولا نبالي بأن نتعلم لنعبد الله جل وعلا على بصيرة نعبد الله الذي خلقنا وكلفنا وأمرنا ونهانا وهو القادر على أن يقبض أرواحنا يا أخي أمر يقول صلي يقول صم يقول زكي يقول لا تنظر لا تفعل لكن ما أبالي ما أبالي وهو المنتقم الجبار الذي يقوى على أن يبعث على المر مرض يهلكه الله جل وعلا يبعث عليه سرطان حمى سوخية شلل لأنه عصى ولأنه ما اتبع هداه لكن العبد يفتح الله تعالى له باب التوبة علّه يعود علّه يرعوي علّه ينزجر علّه يقوم بالأمر ينتعد أبو هريرة رضي الله تعالى عن طالب علم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين نقلوا عن رسول الله هذا الدين وبلغوه هذه المعمورة التي ترى هذا الكوكب الأرضي بلغ هذا القرآن وبلغ هذه الرسالة إلى هذه المعمورة أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نقلوا عن رسول الله وبلغوا لأن النبي قال لهم نظر الله امرأا نظر الله امرأا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع ذهبوا إلى القسطنطينية ذهبوا إلى الهند ذهبوا إلى السن ذهبوا إلى إفريقيا ذهبوا إلى الأقطار يبلغون ماذا يعلمون ماذا اللغة العربية لا يبلغون كلام الله سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبو هريرة لما سمع هذه الجملة العظيمة دعني وأنا أعلمك دعاء إذا قلته صباحا لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمسي وإذا ذكرته مساء لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح قالوا ابشر أنا أطلقك هذا الدعاء ولا يهمك أعلمه آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة نعاذ ولا نوم بيده بأمره قامت السماوات والأرض هذه السماوات وهذه الأرض وما فيها ومن فيها هذه الرمال هذه البحار هذه الأشجار هذه الأوراق الأناس الجن كل ذلك قائم بأمر الله تعالى لا إله إلا هو ولذا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض أنت تلجئ إليه أنت إذا قرأت هذا الذكر هذه الآية هذا الدعاء بمعنى دخلت عليه فمن دخل على من لا تأخذه سنة ولا نوم أيهمله أيدعوه أيتركه كلا والله أخذ الدعاء أبو هريرة وآتى إلى رسول الله صباحا فقال النبي لأبي هريرة ماذا فعل أسيرك البارحة قال يا رسول الله قال لي كيت وكيت وعلمني الدعاء وأخذته ولذا يقول العلماء يستدلون بهذا الحديث على أن الحكمة على أن العلم على أن الخير يوخذ من الشيطان ما دام قد قال حقا وصوابا فقال النبي لأبي هريرة صدقك وهو كذوب فبقك وهو كذوب يعني الشيطان إذا الشيطان يتمثل أنت لو رأيت شيطانا رأيت جنيا وهو على وض... ليس على وضع الجن لو كان على صورة أجلكم الله كلب أسود حمار على أي صورة وقبطة يجري عليه ما يجري على بقية الدوام ولكن عندما يكون على حالته التي خلقه الله تعالى عليها وهو على شكل نار لا يتأتى لك ولا يتأتى لي أن نفعل به شيء وهو يرانا كما قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترى أردت بهذا أن نعلم أن الملك ملك الموت عندما تغير عن حاله ووضعه تأتى لموسى أن يصحه وما فضعه موسى عليه الصلاة والسلام إلا لأن ملك الموت عندما جاء إليه إنما أتى إليه قبل أن يمر بأن يخير أن يخير فلم يخيره أنا ملك الموت جيت لأقبض روحه الأبعد ولذا حق لموسى أن يضرب وضرب موسى صلى الله عليه وسلم ومضى الأمر كما تسمع في هذا الحديث قال فعاد الملك إلى ربه جل وعلا فرد الله إليه عينه وقال قال الرب جل وعلا للملك ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعلة سنة قال اي ربي يا ربي ثم ما ماذا بعد ذلك قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله ان يذنيه من الارض المقدسة رمية حجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لو كنت هناك لأريتكم قبره الى جانب الطريق تحت الكثيب الاحمر الرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج من جزيرة العرب لا قبل البعث ولا بعد البعث وما دخل جامعه ولا كلية ولا تعلم لا في كتاب ولا في مدرسة ولا في بيت المدارس وإنما هو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولكن الله تعالى يوحي لي وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى نعم خرج وهو صغير عمره لا يزيد على 12 عام مع عمه أبي طالب إلى الشام في تجارة فلما بلغ بصرة قريب من الأردن رجع قال له يهودي يسمى بحيرة الراهب هذا ابن أخيك عد لا يراه اليهود فلو رأوه اليهود لفعلوا به ما فعلوا فرجع بي أبو طالب كبر تزوج خديجة قبل أن يتزوج خديجة أرادت أن تختبره أعطته تجارة وبعثت معه غلامها ميسر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قريب من 25 عام قالت للغلام ميسر أرقبه أنظر إلى حاله صار ميسره يرفض حالة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فرأى منه العجب العجاب عاد وأخبر خديجة وكان ذلك من أسباب خصبتها هي لرسول الله وتزوجها النبي وله من العمر 25 عام ولها من العمر 50 عام رضي الله تعالى عنها وأرضاها ميسر معه لو أن ميسر رأى رسول الله ذهب إلى راهب ذهب إلى نصران ذهب ليتعلم وما ذهب إلا ليبيع واشتري وباع واشترى أياما وعاد بتجارة خديجة إلى مكة ولم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بلاد العرب إلى سنة الثامنة من الهجرة عندما وقعت غزوة تبوك وذهب النبي إلى تبوك ووصل إلى تبوك ولم يخرج إلى بلاد الروم صلى الله عليه وسلم ما خرج وإنما الأمر الذي أتى به أمر حقيقي من قبل الرب تبارك وتعالى لكن ادعوا لي العلماء وادعو لي حملة الأقلام وادعو لي الفلاسفة وادعوا لي وادعو وادعو من والله لا يبلغون في علمهم نقطة نقطة من بحر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بحر النبي عليه الصلاة والسلام محيط ومحيطات من قبل الله تبارك وتعالى، ولكن هؤلاء الذين درسوا وتعلموا العلم قال الله تعالى عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أمدياء الله ورسل الله إن تعلم علمهم الله ما علمهم قال الله تعالى في شانهم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هكذا قال الله جل وعلا واريد بهذا الكلام ان نعلم انه صلى الله عليه وسلم ما خرج من بلاد العرب وما رأى قبر موسى عندما ذهب وهو صغير او ذهب مع غلامي ميسرة فمتى رأى النبي القبر وكيف يصف النبي القبر ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت ثم لاريتكم قبره عند الكثيب الاحمر تحت الكثيب الاحمر متى وقعت الرؤيا اولا الوقع الغوية لا يلزم أن تقع لأنه معلم من قبل الله معلم من قبل الله فإذا كان الله وصف له أمر لا بد أن يقع الأمر كما علم من قبل الرب بدليل أنه لما أسري به ورجع وأخبر قريشا لأنه أسري به صلى الله عليه وسلم تعجب يسافر إلى بيت المقدس في ليلة ويرجع هذا أمر عجيب غريب هاتوا تعالى اجتمعوا اجتمعوا انظروا إلى ما يقول محمد هاتوا أبا بكر يا أبا بكر أنت دائما تصدق محمد اسمع ما يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد من الليلتين قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله لو حدثني بخبر السماء لصدقته لو قال إنه ذهب وعرج إلى السماء أنا صدقته، مع أن النبي عرج به، لكن النبي في تلك الليلة، اليوم ذلك اليوم ما أخبر قريب حدث الناس بما يعلمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله، يعطيهم طعم طعم، شيئا فشيء؟ قال أبو بكر، أنا أسأل محمد، محمد لم يذهب إلى بيت المقدس، سبنا يا رسول الله بيت المقدس، توقف النبي قليلا، رفع الله تعالى له بيت المقدس. فصار ينظر اليه وصار يصف للناس الوصف البليغ العظيم الجليل ومع ذلك ما امنوا برسول الله قال لهم انا مررت في هذه الليله على جماعه على على ابل تاتي الى مكه فتصل في الوقت الفلان وصفه هذه الابل كذا وكذا وجاءت الابل على وصف الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ولكن انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء اذا لو ان الله وصل له القبر هنا وقال النبي ان القبر هنا صدقنا رسول الله ولا نرتاب ولا نتردد ولا نتوكل مع ان النبي عليه الصلاه والسلام في يوم الاسراء والمعراض وجاءه جبريل بالبراق وركب على البراق من بيت المقدس دل على ذلك القران ونحن مؤمنون بالقرآن مؤمنون بالله مؤمنون برسول الله والله لو تكلم من تكلم وقال من قال بعدما ثبت في هذا الكتاب العزيز وثبت في هذه السنة المطهرة لا نبالي بقول فيلسوف ولا بقول عاقل ولا منطقي، ولا علماني، ولا صاحب رأي كل الآراء كافدة إلا كلام الله وكلام رسول الله أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وعلى البراء ومر على موسى وهو في قبره يصلي الرسول رأى القبر جمع الله تعالى له ارواح الانبياء في بيت المقدس وصلى بهم ربط البراق على باب المسجد هيأ الله تعالى له انه عرج به عرج به اتي بالمعراج ورقى وصعد هو وجبريل مر على السماء الاولى والثانيه والثالثه واخبرنا بانه را ادريس وان راى ادم وراى ابراهيم وراى موسى وراى عيسى ابراهيم ورأى موسى ورأى عيسى رأى موسى ورأى ابراهيم عليهم الصلاه والسلام الله تعالى هيأ له هذه الرحله وهيأ له هذا الامر فرأى راى ابراهيم عند عند البيت عند عند البيت المعمور مستند على البيت المعمور راى ادم راى ورآى وحدثنا النبي بذلك فهذه اشياء هيأها الله تعالى له وهي معجزات لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم فما علينا إلا أن نقول ما علمنا السلف وما علمنا الإمام الشافع أمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وأمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه الرسول رأى القبر ولو, ولو أنه صلى الله عليه وسلم كان هناك ووصف وقال القبر هذا قبر إبراهيم عليه السلام بعض الملاحدة من قديم والإلحاد مستمر والإنكار على الله والرسول ليس وليد اليوم والعلمانيين والعقليين عقلانيين وأصحاب الآراء والأهواء موجودون من ذلك الوقت والله تعالى يقول وما أكثر الناس ولو حرفت بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرفت بمؤمنين يعني الصراع قائم موجود من الخدم الصراع بين الحق والباطل ولكن الغلبة للحق والباطل جاهد كما قال الله تعالى بعض الملاحدة بعض العقلانين أصحاب الأراء كيف موسى يصطع وكيف يقع وكيف يحصل كذا وهذا أمر لا يتصور وهذا أمر لا يُعقل وهذا وهذا وهذا وهذا وما إلى ذلك وإذا قال له اليوم عالم من علماء الطب أو من علماء الأجنة لو قال له أنا رأيت الشريان الأيمن من دماغك البعيد ينزل حالا يستسلم ويسلم ويؤمن عالم يقول شريان دماغي الأيمن والأيسر ينزف أي بيع العقار وبيع الأرض وذا أذهب بي إلى أمريكا إلى كذا حتى يعالج الشريان الأيمن والأصفر والأخبر والاحمر يؤمنون بهذه الأشياء ولكن لا يؤمنون بما قال الله وقال رسول الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا ينبغي للمسلم ينبغي للمؤمن أن يؤمن بالله ويؤمن برسول الله ويعلم علم اليقين أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال قول فإن القول الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام حق وصدق لأن الله يقول في القرآن ولو تقول علينا بعض لا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقتم ويستر ولا يتكلم إلا بهواه لما ذكر لنا سورة عبث وتولى فإنه صلى الله عليه وسلم عاتبه الله وذكر النبي هذا العتاب بسم الله الرحمن الرحيم عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى خلافة الكلام جاء عبد الله بن أم مكتوم أعمى إلى مجلس النبي وعند النبي عليه الصلاة والسلام رجلان من صناديد قريش ظن النبي أنه إذا تكلم معهما يدخلان في الإسلام فلما جاء ابن أم مقسوم كره النبي مجيئه لا تفوت الفرصة حتى يبلغ القوم علم الله ذلك عاتب الله نبيه على ذلك وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى أنت عنه تلحى إذا الرسول ما يكتب شيء ولا يأتي بشيء من عندياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الرواية الأخرى التي ذكرها الإمام البخاري جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك قال فلطم موسى عليه السلام عين الملك ففقهاها ففقها قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وكلنا لا نريد الموت من الذي يريد الموت لا أحد يريد الموت وليس غريبا من موسى عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أن يكره وبعد ذلك عندما استقر له الأمر وعلم يقينا أنه مرسل من قبل الله تبارك وتعالى عند ذلك قال هيا الآن فرد الله إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد يا موسى فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة ما موقف كريم الله؟ عندما تيقن بأن هذا الملك مرسل من عند الله يريد أن يعجل رسول الله عليه وسلم إلى لقاء الله غدا نلقى الاحبه محمدا وصحبه يلقون الله في الرفيق الأعلى في النعيم الوارث في جنات عدن في مقعد الصدق عند مليك مقتدر هؤلاء أنبياء الله ورسول الله ونحن علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام درس هذا الدرس أن العبد المؤمن إذا حضره الموت وجاء إليه الملك كشف عنه الحجاب ورأى ما عد الله له عنده من النعيم الوارث النعيم المقيم الذي لا تساوي الحياة الدنيا فتيل ولا نقير مقابل ذلك النعيم عند الله ولذا قال عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه إن كنت تريد الحياة فيضع يدك على مثل فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة قال ثم ما؟ ماذا بعد ذلك؟ قال ثم تموت قال فالآن من قريب ربي أمثني من الأرض المقدسة وفي هذا دليلٌ على أن المر يرغب أن يموت في موضع مقدس وفي أرض مقدسة بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل ما هو السبب؟ السبب أنه من مات بها كنت له شهيداً أو شهيداً يوم القيامة هذا تكريم وكرامة لهذه المدينة الطيبة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام شريطة ألا يكون مشركاً ألا يكون منافقاً فإنه إذا كان مشركاً وناقضاً منافقاً والله لا ينفعه شيء مات عبد الله بن أبوي رئيس المنافقين غسل كفنه النبي في قميصه بصق النبي في فمي صلى النبي عليه ذهب النبي إلى قبري وراه في قبري دع الله له أنكر عمر على رسول الله تطل عليه وقد نافق قال يا عمر دعني دعني لا استغفرن له ما لهم ما لم عنه ما نهاه الله بعد ذلك قال الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وقال الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله له مجرد الموت بالمدينة أو داخل الكعبة الله ما يجزي إلا إذا عمل المرء العمل الصالح إلا إذا كان على عقيدة إلا إذا كان على توحيد إلا إذا كان عالما لمعنى لا إله إلا الله عاملا لمقتضاها وأما يقول لا إله إلا الله وهو لا يفلي ولا يفوم وفي لهوي وبعدي وغفلتي عن الله تعالى ويقول موت في المبينة يموت داخل الكعبة والله لا ينفعه سعيد والله مستعان وعمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه كان يدعو ربه ويقول يسأل الله تعالى الشهادة في سبيله والموت في بلد نبي طلب الموت في البقعه الطيبة لا مانع من ذلك وموسى عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أن ابنيه من الأرض المقدسة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سماها الله تلك البقعه سماها الله أرض مقدسة مباركة طيبة فالموت هنالك لكن الشريفة التقوى الصلاح العمل الصالح لا إله إلا الله العلم بمعناها العمل بمقتضاء لا إله إلا الله لها سبع شروط علمٌ يقينٌ وصدقٌ مع محبتها الانقياد قبول ثم إخلاص سبع شروط علمٌ بمعناها يقينٌ وصدقٌ مع محبتها الانقياد قبولٌ ثم إخلاص إن توافرت هذه السبع شروط كان المر م من قال لا إله إلا الله ومن من حرم الله تعالى عليه النار يعني الخلود لأن من قال لا إله إلا الله حرم الله عليه النار لا يدخلها ولا يدوم فيها أو يدخلها ولا يدوم فيها بشر هذا الشر وأما إذا قالها وهو لا يعلم معناها ونقض السبع الشروط التي ذكرت لك فيا ويلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والله المستعان ثم ذكر الامام مسلم حديثا اخر في فضل موسى عليه الصلاه والسلام والحديث يتضمن قصه القصة جاء رجل يهودي بسلعه يبيعها في المدينه واليهود كانوا يقصنون المدينه وهذا امر معلوم بنو قريضه بنو كينقاع بنو النظير بل ربما أن اليهود جاءوا قبل لأنهم قرأوا في التوراة والإنجيل قرأوا في التوراة الموضع الذي يبعث فيه نبي آخر الزمان فآتوا إلى هذه الديار أقاموا بخيبر أقاموا بتيماء أقاموا بالمدينة يتحينون مبعث النبي عليه الصلاة والسلام اليهود سبقوا العرب والعرب الذين استقروا بها وجاءوا وأدركوا اليهود هنا الأوس والخزرج الذين صاروا من بعد يسمون الأنصار الأنصار عبارة عن الأوس والخزرج قبيلتان معلومتان لما انفجر سد مأرب خرج منهم من ذهب إلى العراق منهم من ذهب إلى الشام منهم من آتى إلى المدينة الذين ذهبوا إلى العراق غساسنه أو منازرة، الذين ذهبوا إلى الشام غساسنه الذين جاؤوا واستقروا بالمدينة هؤلاء أوس وخزرج تعايشوا مع اليهود بعد الإسلام لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام البيع الأولى والبيعه الثانية في العقبة بايع بعض الأوس والخزرج سماهم النبي وعطاهم هذا اللقب أنصار الأنصار الأوس والخزرج اليهود لعنه الله تعالى عليهم أجلاهم رسول الله اجلى بني النضير بني قينقاع أولا ثم اجلى بني النضير ثانيا ثالثا قتل بني قريظه من على آخرهم وحسرت حفر في سوق المدينة ودثنا اليهود جهة ولم يقتل من النساء إلا امرأة واحدة هذه قصة اليهود يهودي جاء بسلعة يبية فقال لا والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر فسمعه رجل من الأنصار. وفي قصة أخرى أنه سمعه أبو بكر فلطما وجهه قال تقول والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصغرنا اين انت يا يهودي الابعد تقول والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر والرسول سيد البشر وسيد ولد ادم ولا فخر موجود موسى لا يفضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن اليوم من أبنائنا ومن بني جلدتنا من يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه مسلم ويدعي أنه مسلم وهذا الصحابي لهذه الكلمة والذي اصطفى موسى على البشر لطم اليهودي لا يحق لك أن تقول هذه الكلمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود يا لله للإسلام والمسلمين يا لله للمسلام والمسلمين إن البعض منا يسمع ولده ويسمع زوجه وابنته ويسمع زميله ورفيقه يشتم رسول الله ويلعى رسول الله ساكت ولا ينبس ببنت والإمام مالك رحمة الله تعالى عليه إمام دار الهجرة يقول إن من سب النبي أو سب القرآن أو سب الله هذا على الدولة الإسلامية أن تأتي به وتقطع رأسه حالا ولا يقال له تب وارجع إلى الله هذا في عرفهم يسمى زنديق يبطن القفر في قلبه وظهر الكفر على الثاني بالله عليكم يا جماعة الإسلام هذا موجود في أقطارنا الإسلامية أو غير موجود موجود وموجود, وموجود وموجود وإذا عوتب المر قال أنا أبحث وأنا أمجح وأنا أريد ان يتفرغت الناس وأنا اريد ان بدل ان نبقى حاتبا جامدين يضحطون ما استطاع ان يسب واليا ولا حاتما ولا جنديا ولا يستطيع ان يتكلم على اصغر موظف ولا يستطيع ان ينبس ببنت شفا لانه يعلم ان تكلم على سلطان او على والي او على وزير او على رئيس او على خفير يعلم مآله ما وانت تعلم مآله ما ولكن يشتم رسول الله ويشتم الاسلام ويشتم الملة الملة واسم النبي والله ما يفعل هذا والله له ينزل ربك ويعيش بين أوصاتنا ويزعم أنه مسلم ونحن ندعي أنه مسلم الإسلام ليس باللسان الإسلام والإيمان ليس بالقول فقط الإسلام قول باللسان وعمل بالأركان فإن المرء إن تكلم بكلمة صغيرة نقلته من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال الامام مسلم رحمه الله باب من فضائل يوسف صلى الله عليه وسلم قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله اخبرني سعيد بن ابي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعم عادن العرب خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا. في ليلة البارحة كنا مع حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأنا سبني مالك في قصة اليهودي الذي رطمه الأنصاري وفي رواية أن الذي لطمه أبو بكر هذا اليهودي إنما لطمه الأنصاري أو أبو بكر رضي الله تعالى عنه لأنه بايع رجلا مسلما شيئا فقال لا والذي اصطفى محمد موسى على البشر والذي اصطفى موسى على البشر فما ملك الرجل المسلم نفسه فلطم هذا اليهودي فآت اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا، وفلان لطمني خفر ذمتي، فدع النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار أو أبا بك. ولا مانع من أن تتعدد القصة لا يمنع أن تكون وقعت لأبي بكر مرة ووقعت أيضا مع رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا العمل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين أنبياء الله لا تفضلوا بين أنبياء الله لا تفضلوا بين انبياء الله فانه ينفخ في الصور يوم القيامه فيصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله قال ثم ينفخ فيه اخرى فاكون اول من بعث فاجد موسى اخذا بالعرش او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اثار المسلم هذه القوله والذي اصطفى موسى على البشر اليهودي ما اقسم بغير الله هذا قسم جائز، ما اقسم بموسى او بنبي من بني اسرائيل وانما اقسم بالذي اصطفى موسى من الذي اصطفى موسى, موسى على البشر الله جل وعلا والاقسام بأسماء الله بصفات الله أمر مشروع الذي بعث محمدا بالحق الذي خلق الخلق الذي كلم موسى الذي يجمع الخلائق يوم القيامة وعلي رضي الله تعالى عنه أرضاه كان من نوعيات قسمه والذي فلق الحبه وبرأ النسم الذي برا النسم هو الله الذي فلق الحبة هو الله الذي رفع السماء بغير عمد هو الله هذا قسم جائز مسروع لا بأس به ولا مانع وإنما موضع الإشكال وتحقيق المناط أن اليهودي يرى أن الله اصطفى موسى على البشر. ويندرج في البشر رسول الله وابو بكر رضي الله تعالى عنه ارضان او الانصاري يرى ان الله تعالى اصطفى محمدا على البشر وان موسى عليه الصلاة والسلام لا فضل له على رسول الله النبي محمد عليه الصلاة والسلام افضل خلق الله سيد العرب والعجم سيد ولد بني آدم ولا فخ هكذا يقول رسول الله فلما يقول اليهودي والذي اصطفى موسى على البشر لذا لطمه وهذا اليهودي إلى سيد الخلق وهذه القصه تغاير قصة عمر رضي الله تعالى عنه لأن عمر رضي الله تعالى عنه أتى إليه يهودي وأتى إليه رجل منافق ترافع إلى رسول الله وقضى النبي بينهما فأبى المنافق وقال لا أرضى ولا أقبل هذا الحكم هيا بنا نذهب إلى أبي بكر فأتى إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقضى بينهما أبو بكر رضي الله عنه بمثل ما قضى به رسول الله وأبو بكر لا يعلم أنه سبق أن ذهب إلى رسول الله أبا المنافق المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر في قلبه هذا هو النفاق النفاق عملي واعتقادي النفاق الاعتقادي الذي كان عليه المنافقون بالمدينة بعدما هاجر النبي إليها نفاق من نوع النفاق الاعتقادي لما رأوا قوة الإسلام وأن دولة الإسلام قائمة ولا يستطيعون أن يعارضوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جاروا أظهروا الإيمان أبطن الكفر يجاهدون مع رسول الله يخرجون زكوات أموالهم يزوجون المسلمين يتزوجون من المسلمين ولا يعلم حقيقة هؤلاء المنافقين إلا الذي يعلم السرايا والذي يعلم السرائر هو الله والله جل وعلا أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض المنافقين هذا منافق هذا منافق هذا منافق والنبي صلى الله عليه وسلم أسر ذلك إلى حذيفه بن اليمن رضي الله تعالى عنه يخبره بأن هذا منافق وأن هذا منافق وأن هذا منافق لأن النفاق عمل من أعمال القلب ولذا قال الله تعالى ومن أهل المدينة مروا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم هذا إبان عصر النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا الاعتقاد منتشر لا يقتصر على المدينة فقط وإنما يوجد متى ما وجدت هذه الخصلة ومتى وجد هذا الأمر في أي عصر في أي زمن في أي بلد في أي موضع فالذي اتصف بهذه الصفة منافق إذا اعتقد الكفر وأبطن الكفر في قلبه وأظهر الإسلام بلسانه هذا يسمى منافق ولذا قال الله تعالى أيضا وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم أهل المدينة في ذلك الوقت بعض العرب من الأوس الخزرج وسبب النفاق أن عبد الله بن أبي ابن السلول عليه لعائن الله كادوا أن يملكونه ويجعلونه ملكا على أهل يثرب، وبدأوا يرصعون له التاج ويريدون أن يعقدوا له التاج ليكون ملكا لعرب يسر وإذا بالخير يأتي ويبعث الله رسوله ويذهب جماعة من عرب المدينة من الأوس والخزرج إلى مكة ويبايعون رسول الله ويتفقون معه على أن يأتي ويهاجح صلوات الله وسلامه عليه وأذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هاجر إليهم، فهاجر النبي إلى طيبة، وعبد الله بن أبي موجود، وله حاشية وجماعة، إنه في عام غزوة أحد رجع عبد الله بن أبي إبن سالون عليه لعائن الله رجع من سلم من ثنية الوداع ومعه ألف ولم يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام للقتال يوم أخر يعني رجل عظيم له أتباع هؤلاء اعتنقوا هذه العقيدة وأظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر ولكن الله تعالى فضحهم وبين الله جل على منازل المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يعني أن منزلة المنافق عند الله تعالى يوم القيامة أشد وأعظم من منزلة الكافر من أهل المدينة مرضوا على النفاق وهذا سبب النفاق ومن حول المدينة من العرب في ذلك الوقت بن أسد بن غطفان مزينة وغيرهم من بعض قبائل العرب التي كانت حول المدينة منهم منافقون وكلمة من بعضية لا تدل على أنهم جميع منافقون ولا تدل على ان جميع هذه القبائل منافقون نحن الان بطيبه يوجد منا منافقون وهل كل ممتكن من طيبه منافق بمسكه منافق بالشام بالعراق بالسودان باي بلد من بلاد الله من اتصف بهذه الصفه اللقب الذي يطلق على من اتصف بهذه الصفه منافق ولا يعلم ذلك الا الله تبارك وتعالى أنا لا لي اليوم أن آتي إلى إنسان أراه عاصي أقول له هذا منافق لا يجوز المعصي عمل ظاهر النفاق عمل باطل الباطل لا يعلمه إلا الرب جل وعلا ولهذا لا يعلم أن هذا منافق أو هذا منافق أو هذا منافق النفاق الاعتقادي لأننا نتكلم الآن على النفاق الاعتقادي ما يعتقده القلب لا يعلم ذلك إلا الله ولكن النفاق العملي قد لا يخلو منه إنسان اليوم قد لا يخلو إنسان منا اليوم من النفاق العملي النفاق العملي عمل ظاهر من اتصب بهذا النفاق العملي يقال له منافق أيضا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث علامة المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خان، هذا النفاق العملي نسأل الله العافية والسلامة وفي رواية أخرى وإذا خاصم فجر تجاوز الحد يريد أن ينتصر يريد أن تكون له الغلبة يريد أن يتشفى فمن وجدت فيه خصلة من هذه الخصال الاربعه او ثلاثه كان منافقا واذا وجدت فيه خصله واحده من هذه الخصال الاربعه او الثلاثه كانت فيه خصله من خصال النفاق النفاق الاعتقادي او العملي النفاق العملي المنافق الذي اتى الى عمر اتى الى ابي بكر قضى ابو بكر بينهما مع رجل من اليهود ابى المؤبل المنافق لا حتى نذهب الى عمر اتى الى عمر رضي الله تعالى عنه وقضى عمر رضي الله تعالى عنه بينهما بمثل قضايى رسول الله وقضاي ابي بكر الحق واحد الشريعة لا تختلف لا تتغير القرآن هو القرآن في طيبة في مكة في الحرمين في الشام في مصر في العراق في آسيا إفريقيا أستراليا أي بلاد على وجه الأرض يوجد بها مسلم يدين بشريعة الإسلام فإن الإسلام هو هو لا يتغير ولا يتبدل قضاء الله جل وعلا واحد شريعة الله واحدة كتاب الله واحد سنة رسول الله واحدة الفقه الإسلامي واحد لا يتغير ولا يتبدل وإنما يوجد قضايا اجتهادية الإمام مالك اجتهد الإمام الشافع اجتهد الإمام أحمد اجتهد الإمام أبو حنيف اجتهد في قضايا جزئية لكن قالوا إذا وجد الحديث عن رسول الله دعوا أقوالنا وخذوا بقول رسول الله قضية الاختلاف في مذاهب الأمة بسبب الاجتهاد هذه ليست قضية تؤدي إلى كفر لا وإنما القضية المصيبة أننا تركنا الزق الإسلامي ورمينا به وراء ظهورنا وضربنا به عرض الحائط واعتقدنا بأن شريعة الإسلام لا تصلح لا الزق المالكي ولا الحنفي ولا الحنبلي ولا الشافعي ولا حديث رسول الله ولا القرآن كل هذه الأشياء لا تصلح ولا يصلح أن يقضى بها إلا في أمور خاصة فقط ما عدا هذه الأمور الخاصة ما يتعلق بالتطور والتقدم والمدنية والحضارة الإسلام لا يصلح أن يكون حاكما اليوم ولا أن يكون قاضيا اليوم في هذه القضايا التي استجدت في هذا العصر هذه المصيبة التي يتفوه بها بعض المسلمين اليوم وهم يعرفون بما لا يعرفون لأن التطور حصل والتقدم تحصل والتقنية والتكنولوجيا وما إلى ذلك وهل تريدون منا اليوم أن نأخذ قضاء الله أو نأخذ قضاء النبي قبل خمسة عشر قرن ونطبق ذلك على أوضاعنا اليوم ألا ترون أننا تطورنا في لباسنا في طعامنا في شرابنا في مركوبنا في دوابنا فهل نبقى أيضا على الدين الثابت لا يتغير ولا يتبدل الجواب تطور الحياة لنا والله تعالى لم يحجر علينا فيما يتعلق بالحياة أن نستعمل ما نشاء في حدود شرع الله نعم كان الإنسان يأخذ ورق الشجر ويسر به سوأته تطور وتقدم واخترع اللباس وما إلى ذلك صار يسر سوأته بقماش يسر جميع جسده تطور الأمر وتغير صار القميص صار الإزار، صار العباء صار ما صار تطور وتغير ولا يزال المر يتطور فيما يتعلق بطعامي، بشرابي، بلبسي، بمركبي. الناس كانوا قبل سبعين عام على أكثر تقدير يمشون على أقدامهم من المدينة إلى مكة ومن بلد إلى بلد تطور الأمر ركبوا الدواب تطور الأمر ركبوا السيارات تطور الأمر الطائرات هذا شيء يتعلق بالبشرية فليتطور وليحصل ما يحصل ولكن القضية التي لا تتغير القضية الثابتة الذي يجب أن تبقى مدى الدهر إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها أن الإله الخالق الذي خلق الكون وخلق من في الكون له شريعة أنزلها على أنبيائه ورسله. انبيائه ورسله هذه الشريعة التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء والرسل وأوجب الله تعالى على البشرية أن تتقيد بها هذه هذه الشريعة أمر ثابت لا يتغير ولا يتبدل فقبل خمسة عشر قرن يستقبلون القبلة ويصلون إلى بيت الله لأن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فَوَلِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره المسلم اليوم وإن حصل تطور وتغير في اللِّبَاسِ في الطعام في الشراب إذا جاء شرع الله وقام للصلاة التي أوجب الله تعالى عليه يتوجه إلى الكعبة حيث قال الله تعالى فولوا وجوهكم شطره التطور والتغير لا يطرأ ولا يقع في شريعة الله لأن الله تعالى قيد ذلك بأمر ألا له الخلق والأمر الخلق لله الأمر لله العباد, العباد لله والله تعالى لم يتركنا هكذا سدى أنا أخترع وأنت تخترع وزيد وعمر وبكر وخالد وإنما ارتضى الله تعالى في هذا الأمر شخصا نبيا رسولا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله جل وعلا إلى البشرية جمعا بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله جل وعلا بإذنه وفراجا منيرا فما كان في زمنه يكون اليوم وما بعد اليوم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها إذا قضية التغيير والتطور وهذه العقلانية والعلمانية هذه ناجمة عن البعد عن الله تعالى وعن عدم الترفيز على أن الخالق هو الله ما نشأت هذه الأفكار وما وقعت هذه الأمور إلا بعدما جاء أعداء الله تعالى وأتون بنظرية الحياة والتطور وما إلى ذلك تطوروا حتى بلهوا إلى أن العبد ما دام قد تغير وتطور إذن الشريعة تتغير وتتطور والمنهج يتغير ويتطور والجواب أن المناهج لا تتغير ولا تتطور إذا كانت من الخالق العليم الحكيم لا إله, إله, إله. لو كان سمة ما يدعو لتغيير وتطوير الله جل وعلا يغير ذلك ويبعث رسولا آخر يأتي هذا الرسول ليغير المسار يغير الطريق فإذا جاء رسول وغير قبلنا فإذا لم يأتي رسول ولا يمكن أن يأتي رسول بعد رسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهذا القرآن هو الذي يبقى إلى أن الله تعالى الأرض ومن عليها وإذا أردتم زيادة تفصيل أقول طيلة أربعة عشر قرن وزيادة المسلمون على وجه الأرض يعملون بهذا القرآن وبشريعة رسول الله وحفظ الله لهم كيانهم وأبقى الله لهم ذاتهم فالخليفة المسلم على وجه الأرض واحد زمن رسول الله أبي بكر عمر عثمان علي بن اميه بن العباس وبقي الأمر على هذا الحال بين جزء ومد جاءت الخلافة العثمانية سنة تسعمائة من الهجرة ظلت باقية إلى أن تآلب عليها الغرب وأوروبا وفرقوها شذر مذر وجاء القانون الفرنسي الإنجليزي الإسباني وما إلى ذلك وحطم العالم الإسلامي بعدما فرق العالم الإسلامي شذر مذر هؤلاء لهم نهج هؤلاء لهم طريق هؤلاء لهم مذهب هذا هؤلاء لهم وجه وما إلى ذلك أما قبل ذلك فالخليفة المسلم الخليفة واحد الخليفة العثماني على وجه الأرض واحد واحد لم يتغير ولم يتبدل إلى أن ترك القرآن وجاء مصطفى كمال أتا ترك لعنة الله تعالى عليه فغير الخلافة العثمانية بعدما كان الخليفة العثماني يقال له خليفة ما بين الخاطقين. الشمس تغرب تطلع على ملكي وتغرب على ملكي ولما تآلبت الصليبية السوداء الحمراء الخضراء على الخلافة العثمانية وقع ما وقع وتفرقت البلاد شدر نذر عند ذلك وجد الدستور الدستور الانجليزي الدستور الفرنسي وما إلى ذلك لا يصلح إلا هذا الكتاب لأن هذا الكتاب هو الذي ارتضاه الله تعالى منهاجا للبشرية فإذا ما نح الناس عن هذا وتغيروا غيروا وبدلوا لا يبالي الله تعالى بهم وواقعنا اليوم يبين لنا حقيقة الأمر الذين غيروا وتركوا هذا الكتاب انظر إلى وضعهم وانظر إلى بلادهم وانظر إلى الفوضى التي حتحهم في ديارهم من كثرة السرق السرقة المجون الفسوح الفجور القتل الاقتصاب يغتصبون السري او يغتصبون ولد السري او ابنة السري ويذهبون بها ويكلمونه بالتلفون نحن نريد اربع ملايين دولار تأتي بها في موضع كذا وفي حساب كذا وإلا فإن ابنتك او زوجتك او ابنك يقتل بعد عشرين ساعة اربع عشرين ساعة ونحن في هذه البلاد الإسلامية في بلاد الله الحرمين الشريفين والله لا يغتصب احد ولا يغتصب وفر الله جل وعلا يمكن منه واذا تمكن الله اذا مكن الله جل وعلا من جرى عليه قضاء الله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينسوا من الأرض هذا أمر الله وهذا سرع الله فإذا ما تطبق هذا الأمر والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب لكالا من الله لهذا ترى الحوانيت وترى البقالات وترى العمارات وترى البيوت لما مفتوحة لا يجر إنسان أن يدخل ويختلف ويسرق فإذا سرق نفسد عليه حكم الله فضلا عن انه يزعم بانه يختطف زيدا او عمرا او بكرا او خالدا او ابنته او زوجته ويتكلم بالهاتف اما ان تاتوا بكذا او كذا فاذا وقع ذلك فالقضيه اما قتل واما قطع يد اليمنى والرجل اليسرى واما نصلب على عمود حتى اذا ما خرج الناس من المساجد راوا هذا المصلوب ما هذا هذا محارب هذا قاطع طريق هذا عمل كذا وكذا ولا يرتدع الناس إلا إلا بشرع الله تبارك وتعالى وما عدا ذلك من الدساتير والقوانين التي ما أنزل الله بها من السلطان والله لا تفلح ولا يسود الأمر والإيمان ولا الاستقرار بالبلاد والله تعالى هو المؤسف ساقني إلى هذا الكلام المنافق الذي لم يرضى بقضاء عمر ولا قضايا ببكت ولا قضى رسول الله حكم عمر ولما أراد أن ينصرف اليهود والمنافق رجع اليهود إلى عمر وقال يا عمر ذهبنا إلى الرسول عليه إلى محمد فقضى بمثل ما قضيت به لم يرضى هذا الرجل ذهبنا إلى أبي بكر قضى بمثل ما قضيت به لم يرضى أتينا إليك قضيت بمثل ما قضى به رسول الله وابو بكر قال امهلان انتظراني انا عندي قضاء اخر عندي وجه اخر من القضاء اريد ان اعلمكم به فدخل عمر رضي الله تعالى عنه داره وتوسح كيفه واتى الى هذا المناسب واتسل رأسه هذا هو القضاء وهذا بلغ النبي الامر فقال النبي لعمر قتلته قال نعم يا رسول الله قتلته هذه قصة والتي بين أيدينا قصة أخرى هنا أبو بكر ما قتل اليهود وهذه القصة وقعت مع يهودي الأنصار ما قتل اليهود وإنما جاء اليهود يشكو إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله لا تفضلوا بين أنبياء الله وذلك إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام